بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلي نارا ذات لهب وامرأته الحطب في جيدها حبل من مسد